والذين صبروا بتغاضى أوجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرراً وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرراً وعلانية ويضارون السيئة أولئك لهم عقب الدار.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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء داب.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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا وحسن مآب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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم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 وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُؤْكَلُ الْهَذَاكَ دَائِمًا وَظِلُّهَا كُلَّ عُقْبًا لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضك قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهوامك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 يَنْحُرُونَ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أطْرَافِهَا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقدمك والذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمنع عقب الدار ويقول الذين كفروا لاستمر صلاه قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى كِتَابٌ أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما قرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُومُ فاطر السَّمَاءَةِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومه دار البريار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا على سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق من ما رزقناهم سرّا وعلانية ويُنفق من ما رزقناهم سرّا وعلانية من قبل أي يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع وأنزل من السماء ماء، وأنزل مِنَ السماء ماء، فأخرج به من الثمرات إزق لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر ذاتين.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْرَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, فمن تبعني فإنه مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِن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 رب مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم قرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى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 وَقَدْ مَكَرَ الْمَكْرُهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَنزُولَ مِنْهُ الجبال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تبدأ أرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم نار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن هو إله واحد وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله